نعم كنا قد توقفنا عند كلامه رحمه الله تبارك وتعالى عن جملة من المسائل وكان من آخرها أن المرأة إنما يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة وأنه يجب عليه أن ينظر فيما يحبه الله تبارك وتعالى وفيما أمر به الله جل وعلا وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يكون هذا هو منهجه الذي يسير عليه أن يحب ما أحب الله وأن يحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبع هواه نعم ثم بعد ذلك قال بسم <الحمد> الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها وقد قال تعالى ليبلواكم أيكم أحسن عملا وهذا كما قد ذكرناه في بدء قراءة هذه الرسالة المباركة ذكرنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من أوجب الأعمال بل إن جميع العبادات والطاعات والقربات بدءا بما يعتقده العبد في قلبه في الله جل وعلا ثم في ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره أقول لا يتم للمرء تحقيق هذا على الوجه الشرعي حتى يقام هذا الأمر أعني تقام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا قدمه ربنا جل وعلا والتكن نعم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لأن والإيمان بالله هو أعظم أركان الإيمان لأنه متحقق بالله لانه متحقق نعم هو أعظم أركان الإيمان لأنه متعلق بالله جل وعلا ولا يتم للعبد تحقيق هذا الركن عن الإيمان بالله تبارك وتعالى حتى يحقق التوحيد بأركانه الثلاث توحيده جل وعلا في ربوبيته وتوحيده جل وعلا في أولوهيته وتوحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتم هذا إلا إذا قام هذا الواجب أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبيه يتحقق التوحيد الخالص لله جل وعلا وبه تتحقق المتابعة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وقد قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو كما قال الفضال بن عياد رحمه الله تعالى أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة نعم وهذان هما شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليست العبرة بكثرة العمل إنما العبرة بحسنه ربنا جل وعلا ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا ما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولأجل هذا كان السلف يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة أن تأتي بالأمر المشروع على الوجه المشروع ولو لم يكن فيه كثير عمل إلا أنه أحب إلى الله جل وعلا وهو مقبول بإذن الله تبارك وتعالى إذا تحقق فيه الإخلاص والمتابعة تحقق فيه الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا العالم الجليل الفضيل بن عياض أحد أئمة السلف عند هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل نعم إذا كان خالصا لله جل وعلا إلا أنه على غير السنة لم يقبل وما نفعته هذه النية وإن كانت وإن كان فيها مخلصا فإنه يكون حين ذاك دخل في حد الابتداء والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي عمل لم يكن على الهدي النبوي فهو مردود على صاحبه ولو كان هذا العمل ما كان ثم قال وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا جئت به على أفق السنة صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأقوال والأعمال، إلا أنك لم تصلي لله جل وعلا، وإنما أردت بهذه الصلاة المراءات من أولها إلى آخرها، فإن هذا العمل لا يقبل، فإن هذا العمل من عمل يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه قال وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة نعم قال فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده كما في الحديث الصحيح عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا وهو ما أمر الله به ورسوله وهو الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي نعم ولما كان العمل لابد فيه من شيئين النية والحركة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية كل أحد كما قال هنا كل أحد له عمل ونية وكل أحد حارث وهمام لكن العبرة بما تضمنته هذه النية وبما كان عليه هذا العمل فإن كانت هذه النية لله جل وعلا وكان هذا العمل على وفق شرع الله تبارك وتعالى حصل الخير وإلا فلا نعم لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به تعمل إنما الأعمال بالنيات أي عمل تقدم عليه فيه نية لم تتحرك إلا بهذه النية لكن هذه النية ما هي هنا مدار السؤال إن كانت لله فهذا هو الواجب وجئت بما يجب عليك وإن كانت لغير الله فقد حصل الخلل وأقعت في الشرك والعياذ بالله نعم ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأهد فيه شيئا نعم هذا أثر عن عمر رضي الله عنه إلا أن فيه انقطاع إلا أن فيه انقطاع نعم وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك هذا في حق الآمر الناهي بنفسه ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه كما قال عمر بن عبد عبدالأزيز رحمه الله تعالى من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح لأن العلم يجب أن يسبق القول والعمل كما قال ربنا جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات ولهذا بوّب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه باب فقال في باب العلم قبل القول والعمل ثم أورد هذه الآية فتأمل في الآية بدأ بالعلم فاعلم أيام محمد أنه لا إله إلاه فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات نعم وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه العلم إمام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وظلالا واتباعا للهوى كما تقدم حتى هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه فيه كلام إلا أن معناه صحيح ولعله لهذا أورده رحمه الله تبارك وتعالى نعم وهذا ظاهر فإن ولكن هذا قال وهذا ظاهر المعنى صحيح نعم فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وظلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال الأمور وحال المنهي. انظر، لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. إذن علم متعلق بحقيقة المعروف وحقيقة المنكر، وتستطيع بهذا العلم أن تميز بين المعروف والمنكر. ثم كذلك لا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي الذي تريد أن تأمره والذي تريد أن تنهاه نعم ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم وهذا الذي قلناه أن يأتي به على الوجه الشرعي على الصراط المستقيم نعم وهو أقرب الطرق إلى إلى حصول المقصود، نعم ولا بد في ذلك من الرفق. الآن ذكر بعد أن تكلم عن شرط قبول العمل، أورد أن من أهم المهمات للقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عنده علم، وهذا العلم أولا يكون بذات المعروف وذات المنكر. ثم كذلك بالمأمور والمنهي الأمر الآخر الذي يكون عليه الآمر والناهي وبعض أهل العلم يقول آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وليس المقصود بالأدب هنا الذي يحسن الاتيان به ولا غضابة في تركه كلا فل هذا مما يجب الاتيان به لأن الآداب قسمان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب الآداب قسمان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب من الآداب للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون صاحب رفق وهذا قد أشار إليه رحمه الله تبارك وتعالى وقد مضى معنا لعله قبل درسين نعم قال ولا بد في ذلك ولا بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه نعم الرفق خلق عظيم وهو سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قاله المصنف في أوائل الرسالة لا بد من الرفق والرفق صفة للرب جل وعلا فقد جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله فمن صفات الله جل وعلا الحسن الرفيق والله جل وعلا كما في الحديث يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه ولو تتأمل إلى هذا الحديث وإلى مساقه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تتعجبون؟ وذلك كان في قصة من؟ ها لا. هو هذا في, في في حديث آخر. لكن هذا ما كان رفق في شيء اللازم. حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت اليهودي ماذا؟ وعليكم السام واللعنة والغضب أخذتها الحمية لما قال ذاك اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليكم يدعو على النبي بالموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم قالت عائشة وعليكم السام واللعنة والغضب انظر ماذا فعل النبي قال مهلا يا عائشة قالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قال قال أو ما سمعت ما قلت يا عائش ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة يهودي يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت والنبي في سلطانه وفي ملكه وكان يستطيع أن يعاقبه لكن تأمل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق وهو في مقام الداعي إلى الله جل وعلا والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر وعلى هذا دائما يأتسي الداعي إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى ما يقال فيه وإلى ما يشاع عنه وإلى ما يطعن به فإن هذا ليس مراده أن يتتبع كلام الناس فيه ليجعل هذا لله جل في علاه قد قيل في الله تبارك وتعالى الأمر العظيم الذي تكاد السماوات والأرض ماذا؟ أن تخر والجبال أن تهد ومع هذا ربنا جل وعلا رفيق حليم تبارك وتعالى وكذلك كم قيل في النبي صلى الله عليه وسلم مجنون كاذب ساحر بل إنه عليه الصلاة والسلام رمي حتى أصابه ذاك الرمي فأثر فيه وهو راجع من الطائف فيديه ذاك الملك ويستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين فيقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد من يوحد الله هكذا الداعي إلى الله جل وعلا فالرفق مطلب عظيم للداعي إلى رب العالمين نحن لا ندعو إلى أنفسنا ولا ننتصر لأنفسنا وإنما نريد هداية الخلق نريد هداية الناس فنأمرهم بالمعروف بالمعروف ونهاهم عن المنكر بلا منكر نعم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وقال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويؤطي عليه ما لا يؤطي على العنف ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى نعم الآن انتقل إلى الثالثة والرابعة من الآداب ذكر العلم ثم ذكر الرفق والآن يذكر رحمه الله تبارك وتعالى الحلم والصبر نعم فلا بد أن يحصل له أذا فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لق كما قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور نعم لا بد من الحلم والصبر وبدون الحلم والصبر لا يحصل المر مقصوده ويضاف إلى ذلك العلم والرفق ولو نظرت إلى هذه الخلال الحميدة وهذه الصفات الحسنة الجميلة تجدها في أنبياء الله ورسله نعم الحلم ضد العجلة والطيش والصبر حقيقته الحبس حبس القلب واللسان والجوارح على طاعة الله وحبسها عن معصية الله تبارك وتعالى نعم ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر فقوله لخاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه صورة يا أيها المدثر تأمل وأنتم ماذا أنتم ورثة الأنبياء والرسل أنتم تسيرون على نهج الأنبياء والرسل أنتم تحملون ميراث الأنبياء والرسل فنحرص على أن نكون على ما كان عليه الأنبياء والرسل وأن نهتم لهذه الصفات العظيمة وهذه الخلال الجليلة غاية الأهمية وأن نتبع الهوى وإنما نحرص على أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه نعم فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه صورة يا أيها المدثر بعد أن أنزلت عليه صورة إقرأ التي بها نبئ نعم النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر نعم فقال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر انظر بدأت هذه الآيات بالأمر بالإنذار قم فأنذر وهذا هو حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ختم هذه الآيات بماذا؟ ولربك فاصبر لأن بدون الصبر لا يتحقق هذا الأمر فاستتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالأمر بالصبر ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال تعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وقال واصبر وما صبرك إلا بالله وقال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر والحلم يدخل في الرفق نعم ليس هو الرفق ولكنه يدخل فيه يدخل فيه فلا بد من هذه نعم فلا بد من هذه الثلاثة وكذلك يدخل في الصبر نعم فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهي انظر العلم قبل الأمر والنهي حتى لا تقع في كونك تأمر بمنكر وتنهى عن معروف فلا بد أن يكون عندك علم تعرف المعروف وتعرف المنكر نعم والصبر العلم قبل الامر والنهي والرفق معه والصبر بعده والرفق معه عند قيامك بهذا الواجب والصبر بعده تصبر على ما اصابك نعم وان كان كل من الثلاثة لا بد ان يكون مستصحبا في هذه الاحوال نعم مستصحبا في هذه الاحوال لكن يعني قبل ومع وبعد لا بد من هذه الثلاث لكن قبل يكون العلم هو أكثر ما يكون، ومعه يكون الرفق هو أكثر ما يكون، ومع وبعده يكون الصبر هو أكثر ما يكون نعم، وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال، وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورواه مرفوعا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه نعم هذا رواه عن سفيان الثوري رحمه الله في كتاب الخلال هذا الخلال يعد جامعا أو هو من جمع فقه الإمام أحمد هو ليس من تلاميذ أحمد قيل أدرك زمنه إلا أنه لم يلقه إلا أنه له منا عظيمة على الحنابلة فكان رحمه الله تبارك وتعالى يتتبع تلاميذ الإمام أحمد ما يسمع ببعالم أو, أو مأذرة نعم بعالم سمع من الإمام أحمد لا يسمع بطالب سمع من الإمام أحمد إلا ويذهب إليه ويسمع منه ما سمعه على الإمام أحمد ثم جاء وصنف كتاب سماه الجامع وضوابه على أبواب الفقه وهو كتاب كبير ضخم ومن قدر الله جل وعلا أنه حتى الساعة لم يوجد منه إلا أجزاء يسيرة موجود منه كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموجود منه كتاب الحث على التجارة وموجود منه كتاب الوقوف وكتاب الترجل وكتاب تارك الصلاة هذه فيما أعلم الآن هي التي وجدت من هذا الكتاب المبارك وهو كتاب عظيم جد عظيم نعم وليعلم أن اشتراط هذه الاقصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه وذلك قد يضره أكثر مما يضر يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نوهي عنه في الأمر معصية فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى, دي... إلى دين باطل قد يكون الثاني شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب ذاك أعظم وقد يكونان سواء ومن المعلوم بما أران الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله نعم هذا كلام نفيس جد نفيس لما تكلم على تلك الخلال والآداب العظيمة التي يكون عليها الآمر والناهي قال وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس كثير من النفوس قد تقول أنا لا أستطيع تحصيل هذه الخلال العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والرفق معه والصبر, والصبر بعده ويحتاج إليه أو يحتاج إلى مجاهدة حتى يقوم بهذه الخلال العظيمة والصفات الجليلة قال مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس فيظن أنه بذلك يسقط عنه ويكون في راحة إلا أن الأمر على خلاف هذا وليجل هذا قال شيخ الإسلام وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل قد يكون عنده نقص في العلم قد يكون عنده نقص في الرفق قد يكون عنده نقص في الصبر أو عنده نفي أو تنتفي بعض هذه، فيظن أنه بهذا لا يقوم بواجب الأمر والنهي. يقول فإن ترك الأمر الواجب معصية، فإن ترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهى عنه وفعل ما نهى عنه في الأمر معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها. كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل قد يكون الثاني شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء الذي يقع في المنكر والذي لا يستطيع أن يقوم بواجب الأمر والنهي لعدم اكتمال هذه الخصال فيه وهنا شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله يشير إلى ماذا يشير إلى أن المرء لا يترك الأمر الشرعي إذا حصل عنده شيء من القصور بل الواجب عليه أن يسعى في تكميل نفسه حتى يقوم بهذا الواجب الشرعي حتى يقوم بهذا الواجب الشرعي لأنه بقيامه بهذا الواجب الشرعي تحصل الخيرات وتحل البركات وتكثر المكرمات من ربي البريات نعم ولأجل هذا قال ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المع... أن المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله نعم وإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم وقال أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير وقال وإن تسبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وقال تعالى ما كان الله ليؤذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثموت وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثموت والذين من بعدهم وَمَا أَرَادَ اللَّهُ يريد ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يوم, تولو يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَقَالَ تَعَالَى كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ وَقَالَ سَنُؤَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَقَالَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة وقد يذكر في السورة وقد يذكر في الصورة وعد الآخرة فقط إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا فقوله في قصة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين وأما ذكره لأقوبة الدنيا والآخرة ففي مثل والنازع والنازعات غرقا والناشطات نشطا ثم قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فذكر القيامة مطلقا ثم قال هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ثم ذكر المبدأ والمعادة مفصلا فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلى آخر الصورة وكذلك في صورة المزمل ذكر قوله وذرني في والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إلى قوله فأخذناه أخذا وبيلا وكذلك في صورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون ثم قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار وكذلك في صورة نون والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا, الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به هذا كله يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى يريد ان يبين فيه ان المعاصي سبب المصائب ان المعاصي سبب المصائب ويريد بهذا الى ما قد ذكره قبل ذلك مما يعني ختم به الكلام قبل ان يسترسل في ذكر هذا وان المعاصي سبب المصائب من حالي من ذكرهم ممن غلط في الأمر والنهل ذكر فريقين الفريق الأول من المقصر الذين يستدلون بمثل قوله جل وعال يضركم من ضل إذا اهتديتم والفريق الآخر الذين ماذا الذين حصل منهم الغلو والاعتداء ويقول هنا رحمه الله تبارك وتعالى لما ختم هذا المبحث قبل أن ينتقل إلى المعاصي وأنها ساوب المصائب قال فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب ذاك أعظم وقد يكونان سواء إلا أن هذا الأمر أعني ما ذكره عقب هذا الكلام من أن الذنوب والمعاصي سبب المصائب وقد ذكر لهذا جملة من النصوص الوالدة في كتاب الله جل وعلا وحال أولئك الذين حصلت منهم تلكم المعاصي وتلكم السيئات أقول هنا يبين رحمه الله تبارك وتعالى خطورة هذا الأمر وأنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحذر هذا الأمر أشد الحذر وأن لا يقصر في القيام بالواجب حتى لا يحصل الهلاك والعياذ بالله نعم الذين منعوا حق أموالهم ومعاقبهم به ثم قال كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا وكذلك في آل حاميم مثل حاميم غافر والسجدة والزخرف والدخان وغير ذلك مما لا يحصى فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل انظر فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل نعم، كما في صحيح البخاري عن يوسف نماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويهق وما يذرق؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحف؟ قالت لما؟ قال لعل أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك وما يضرك أيه قرأت قبله إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام انظر الحلال والحرام لم ينزل أول ما نزل القرآن وإنما أول ما نزل من القرآن التوحيد والوعد والوعيد الجنة والنار ولهذا تقول عائشة حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام رجعوا إليه نزل الحلال والحرام نعم ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعوا الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعوا الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور وهذا يبين إلى حكمة الشارع في التدرج وأن الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءتهم هذه البعثة المباركة إنما جاءتهم أول ما جاءتهم بالتوحيد والوعد والوعيد بذكر ثواب الطائعين وعقاب العاصين ولما ينزل بعد آنذاك الحلال والحرام حتى إذا ما دخلوا في دين الله جل وعلا واستسلموا لله تبارك وتعالى ورغبوا في الجنة وخافوا من النار نزل بعد ذلك ما أحله الله جل وعلا وما حرمه تبارك وتعالى نعم فكان قبول ذلك أهزهلوا إليهم نعم وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب, يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا إذ الإنسان ظلوم جهول والظلم والجهل أنواع فيكون ظلم الأول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر تأمل وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي أولئك الذين ماذا يقولون لا يضركم من ضله إذا اهتديتم فيكون ذلك من ذنوبهم لأنهم سكتوا عن الأمر والنهي وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه الفريق الآخر الذين يغلون ويتجاوزون ويعتدون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يأتون به على الوجه الشرعي فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا إذ الإنسان ظلوم جهول والظلم والجهل أنواع فيكون ظلم الأول وجهلهم من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر نعم ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك ورأى أن ما وقع بين أمراء الأئمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة في الفتن هذا أصلها يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. نعم يشير هنا إلى لمحه أو يذكر لمحه سريعة لما حصل في التاريخ. ويجلي هذا قال ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك إما ترك الأمر والنهي وإما تجاوز الشرع في القيام بالأمر والنهي يقول الشيخ يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا والعياذ بالله نعم وذلك أن أسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من لما من الظلم والجهل فبذنب بعض الناس يظلم يظلم نفسه وغيره بفعل الزنا أو التلوط أو غيره بفعل الزنا أو التلوط أو غيره أو بشرب خمر أو ظلم في المال بجناية أو سرقة أو غصب ونحو ذلك ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين انظر هذه المعاصي التي ذكرها من الزنا والتلوط والسرق وغير ذلك يقول وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين نعم فهي فهي مشتهات في الطباع أيضا نعم عند بعض الناس هذه مشتهات عندهم يزينها لهم الشيطان والعياذ بالله نعم ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي نوع الحسد فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد والاستغبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك؟ واختص بها دونها فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي وأما الآخر فظلوم حسود وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله تعالى فما كان جنسه مباحة من أقل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال إذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم والبخل والحسد وأصلها الشح نعم. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إياكم والشحة فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاج من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يجدون الحسد مما أوت إخوانهم من المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ورؤية عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول رب قني شح نفسي ربقني شحا نفسي ربقني شحا نفسي فقيل له في ذلك فقال إذا وقيت شحا نفسي فقد وقيت البخل والظلم فقد والقطيعة فقد أو كما قال نعم فقد وقيت إذا وقيت شحا نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة أو كما قال نعم، فهذا الشح هو ال الذي هو شدة حرص النفس. يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطيعة الرحم ويوجب الحسد وهو كراهه مختص به الغير وتمني زواله والحسد فيه بخل وظلم فإنه باخل بما أعطيه عن غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه نعم هذا كله الآن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن الذنوب وعن ما يحصل من جراء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب هذه الذنوب والعياذ بالله وكذلك عندما يحصل اعتداء في الأمر والنهي ولا يقام على الوجه الشرعي كذلك يحصل والعياذ بالله الخلل وهنا يريد أن يذكر رحمه الله تبارك وتعالى فيما ذكره أن هناك أمور قد قدرها الله جل وعلا في العباد وأن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين إلا أنها مشتها في الطباع عند بعض الناس أيضا والجزء هذا قال هنا ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له سواء كان مباحا وهو الذي يعني أفاض فيه رحمه الله تبارك وتعالى أو كذلك والعياذ بالله حتى ولو كان محرما حتى ولو كان محرما فإن الإنسان ظلوم جهول والعياذ, والعياذ بالله نعم فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة أي التي مضت نعم فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك وإذا وقع فيها اختصاص فإنه يصير فيها نوعان أحدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الأمور المباحة الجنس والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله. نعم. ولهذا؟ ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام، أحدها ما فيه ظلم للناس، للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد، ونحو ذلك. والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط، كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما. والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس.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 وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذنب أسرع أقوبة من البغي وقطيعة الرحم فالباغي يسرع في الدنيا يسرع في الدنيا فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق نعم وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق فالعدل نظام كل شيء ولأجل هذا أثر أن الله جل وعلا ينصر الدولة العادلة الكافرة على الدولة الظالمة المسلمة لأن العدل نظام كل شيء فإذا, فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلق كأهل الكفر، ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي به أو ما يجزى به في الآخرة، نعم. نعم. ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي به في الآخرة. فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسر له والتعدي عليه في حقه وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزينة وأكل الخبائث فهي قد نعم إذا النفس فيها داعي الظلم لغيرها وفيها داعي الظلم لنفسها والعياذ بالله نعم كما قد ذكر رحمه الله أن الذنوب ثلاثة أقسام ظلم للناس أي للغير وظلم للنفس والثالث ما يجتمع فيه الأمران نعم كالزينة وأقل الخبائث فهي قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها غيرها فإذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير وهذا الذي يعني استرسل رحمه الله تبارك وتعالى في تقريره هذا الذي استرسل في هذا الكلام الذي قرئ الآن كله في تقرير هذا أن هذه النفس والعياذ بالله قد يحصل منها هذا الأمر ويحصل منها هذا الفعل وهذا الظلم كذلك إذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات يعني ظلموا غيرهم أو ظلموا أنفسهم صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير والعياذ بالله نعم وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده نعم وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك ولها حجة عند نفسها من جهة الأقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين وأن أمره, وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب والجهاد على ذلك من الدين نعم فيحصل منه الاعتداء فيحصل منه الاعتداء نعم والناس هنا ثلاثة أقسام قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه، يؤط ولا يغضبون إلا لما يحرمونه فإذا أعطي أهدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زال غضبه وحصل رضاه وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويضم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه نعم. وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ينهى عنه ويعاقب عليه ويدم صاحبه ويغضب عليه نعم مرضيا عنه مرضيا عنه وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى عنه وينكر عليه وهذا غالب في بني آدم الله سلامة والعافية انظر يقول الشيخ الناس هنا ثلاثة أقسام القسم الأول لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم لا يقوم بالأمر والنهي إلا بما فيه هوى النفس بمعنى يرضى بما يعطى ولا يغضب نعم قال فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه ولو كان من الحرام فإنه يغض الطرف لأنه يشتهي هذا الحرام والعياذ بالله فلا ينكر ولا يأمر بالمعروف والعياذ بالله قال وهذا غالب في بني آدم نعم وهذا غالب في بني آدم يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله وسببه أن الإنسان ظلوم جهول فلذلك لا يعدل ولهذا و... جاء في الحديث قاضيان في النار وقاضي في الجنة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، نعم، وسببه أن الإنسان ظلوم جهول فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين يرى قوما ينكرون على المتولي على المتولي ظلمه، نعم، يرى قوما ينكرون على المتولي ظلم ظلمه لرعيته، لا أحسن، يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه, ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم، ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم. ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء من منصب أو مال من منصب أو مال, من منصب مال نعم أو مال فينقلبون أعوانا له من منصب أو مال فينقلبون أعوانا له وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه يعني يقول ماذا يأتي رجل يريد أن ينكر على رجل متولي هذا المتولي يظلم رعيته ويعتدي عليهم فيأتي أناس يريدون أن ينكروا عليه فيأتي هذا المتولي ويرضي هؤلاء المنكرين ببعض الشيء من منصب أو مال فينقلبون والعياذ بالله أعوانا له وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه بعدينهم من أجل منصب أو مال نعم هذا حال وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمرة ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخل أحد حتى, حتى يدخل أحدهم حتى يدخل أحدهم, أحدهم, أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك فتراه حين إذن قد صار عونا لهم يعني مثلا يكونون ناس يتعاملون بالرشاوي والعياذ بالله حتى يأكلون أموال الناس بالباطل فيأتي هذا يريد أن ينكر عليهم فيدفعون له شيء من المال أو يدخلونه في هذه الأمور التي يقومون بها فتعود عليه بما يريده من مال ونحو ذلك فيسكت هذا الذي يريده ومثله قال وكذاك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخل أحدهم معهم في ذلك والعياذ بالله قال أو يرضوه ببعض ذلك فتراه حينئذ قد صار عونا لهم نعم وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره ما شاء الله العافية نعم. وقوم يقومون قوما ديانة صحيحة هذا القسم الثاني هذا القسم الثاني نعم. وقوم يقومون قوما ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما وعلى ما أوده فهؤلاءهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله جعل الله وإياكم منهم قال وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يقومون لله بحقه على الوجه الشرعي يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوا ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أؤذوا فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله لكن هؤلاء بالنسبة للقسم الأول قليل والآن يأتي القسم الثالث وقوم وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية وربما غلب هذا تارة وهذا تارة نعم وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث هنا, هنا شيخ الإسلام لا يتكلم فقط عن أناس معينين يقومون بواجب الأمر والنهو يتكلم على عموم أهل الإسلام لأنه يجب على كل مسلم أن يقوم بواجب الأمر والنهي على حسب على حسب استطاعته وقدرته على حسب استطاعته وقدرته كما جاء في الحديث من مرة منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان لكن أكثر الناس إلا ما رحم ربي ليسوا على الهدى ليس على الهدى المستقيم فإذا ما قام الواحد منهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مثلا يرى ناسا يشربون الخمر فيأمرهم بالمعروف فهم يحاولون أن يدخلوه معهم فنجحوا في هذا والعياذ بالله هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام في القسم الأول والقسم الثاني هم الذين يقومون بهذا الواجب الشرعي على الوجه الشرعي يقومون به ديانة لله تبارك وتعالى مخلصين لله جل وعلا مصلحين فيما عملوه هؤلاء هم الذين يقومون بهذا الأمر على ما أراد الله تبارك وتعالى وعلى ما أحبه الله جل وعلا وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين في من فيه دين وله شهوة عنده ديانة إلا أن عنده شهوة قد تنازعه في بعضي الأحاين وبعض المرات فتزل قدمه في شيء من ذلك نعم وهذه القسمة الثلاثية كما قيل وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاثة أمارة, أمارة ومتمئنة ولوامة فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمرهم بالسوء والأوسطون هم أهل النفوس المتمئنة التي قيل فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا أو تخلط عملا صالحا وآخر سيئا وهؤلاء يرجى أن الله عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم كما قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ولهذا لما كان الناس في, في زمن أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاختداء بهما كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أقرب أهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة لم تقع فتنه إذ كانوا في حكم القسم وفي القسم الوسط ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا ثم كثر ذلك بعده فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن معه الحق والعدل ومع هذا التأويل نوع من الهوى ففيه نوع من الظن ومتى هو الأنفس وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى نعم هذا هو خلاصة ما أراد تقريره رحمه الله مما مضى ذكره ومضى بيانه أن على المؤمن الذي يريد أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى هذا زبدة ما أراد رحمه الله تبارك وتعالى تقريره وبيانه مما مضى طبيعة أو مما كان عليه شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى أنه إذا تكلم في مسألة يأتي إلى جزئية فيطيل النفس فيها ويستطرد في الكلام ثم يعود في آخره إلى تقرير ما يريد تقريره وإلى تقعيد ما يريده تقعيده وتأصيل ما يريد تأصيله وهو هذا الذي ذكره في آخر كلام قال فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى فيقوم بهذا الواجب الشرعي على الوجه الشرعي نعم كما قال تعالى كما قال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين نعم فإنهم ف... فإنهم يحتاجون إلى شيئين إلى دفع الفدنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فدنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها فإنما أهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم نعم فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع فيقوى يعني هنا كأن شيخ الإسلام يشير إلى أناس في عصره كما هو الواقع في زمنه كما هو الحاصل في ذاك الزمان قال وهذه الأمور بما تعظم بها المحنة على المؤمنين فإنهم يحتاجون إلى شيئين أي أهل الإيمان إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم وهذا قد مضى معنا ذكره وبيانه رحمه الله تبارك وتعالى وأن النفس قد تدعو والعياذ بالله إلى الوقوع فيما وقع فيه أولئك النظراء قال من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، نعم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم، كما هو الواقع، فيقول الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه ودواعي الخير كذلك وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير، نعم، فيقوى ف... مع جركت، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه ودواعي الخير كذلك وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير، رقم من الناس. لم يريد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره انظر فكم من الناس من لم يرد خيرا ولا شرا حتى نظر إلى نظيره حتى نظر إلى نظيره نعم فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله فإن الناس كأسراب القطى مجبولون على تشب على تشبه بعضهم ببعض، نعم. ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر. نعم، تأمل في هذا الكلام الجميل يقول ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر لأن الناس يحصل هذا منهم وأنهم يتبعون غيرهم خاصة إذا كان من نظرائهم سواء في الخير أو في الشر ولهذا كما قال المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر نعم كما قال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وذلك الاشتراكهم في الحقيقة وأن حكم الشيء حكم نظيره وشبيه الشيء منجذب إليه نعم وشبيه الشيء منجذب إليه فإذا كان هذان داعيين قويين فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا ضم إليهما داعيان آخران وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويفغضون من لا يوافقهم وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالات كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار أهلها ويؤثرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أهل الرئاسات وقطاع الطريق ونحو ذلك وإما لتلذذهم بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر مثلا فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير يعني هم يحبون أن يوافقهم إما لتلددهم بالموافقة وإما لكراهتهم امتيازه عنهم نعم. وإما, ل... نعم. نعم وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير إما حسدا له على ذلك وإما لألا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم وإما لألا يكون له عليهم حجة وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم ولألا يكونوا تحت منته وحضره ونحو ذلك من الأسباب الآن ذكر رحمه الله ستة أسباب قال فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخرا وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة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 وذلك لأسباب ذكر شيخ الإسلام ستة أسباب السبب الأول إما للمعاونة على ذلك السبب الثاني إما لتلذذهم بالموافقة السبب الثالث إما لكرهات إما لكرهتهم امتيازه عنهم بالخير الرابع إما حسدا له على ذلك الخامس إما لألا يعلو عليهم بذلك ويحمدونهم وإما وذلك السادس لألا يكون له عليهم حجة معذرة الخامس وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو, أو بمن بمن يرفع, يرفع ذلك إليهم ولألا يكونوا تحت منته وحظر ونحو ونحو ذلك من الأسباب نعم قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يلدونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال تعالى في المنافقين ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ودت الزانية لو زن النساء كلهن نعم هذا في ثبوته إلى عثمان رضي الله عنه يعني يحتاج إلى مزيد تأمل فإنه لم يوجد حتى الساعة مسندا عنه رضي الله عنه نعم وقد نفى هذه النسبة ابن المنذر العالم الجليل رحمه الله تبارك وتعالى نعم والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في شرب الخمر والكذب والاعتقاد الفاسد وقد يختارونها في النوع الثاني كالزاني الذي يود أن غيره يزني أو السارق الذي يود أن غيره يسرق لكن في غير العين التي زنا بها أو سرقها. نعم المشاركة يودونها إما في نفس ذاك الفجور أو في نفس ذاك الفعل أو في نفس ذاك الفعل نعم. وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر فإن شاركهم وإلا عادوه إلا عادوه وأذوه على وجه قد ينتهي إلى حد الإكراه. أو لا ينتهي إلى حد الإكراه ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه متشاركهم شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه وهذه حال غالب الظالمين القادرين وعلى الله عليه السلام والعافية. نعم. وهذا الموجود في المنكر موجود نظيره في المعروف وأبلغ منه كما قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله فإن داعي الخير أقوى فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل يعني هنا الآن ومانه. شيخ الإسلام الذي مضى كله في باب المنكر الآن يقول كذلك نظير هذا في المعروف وأبلغ منه نعم كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله فإن داعي الخير أقوى فإن الإنسان فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة فإذا وجد من يعمل فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر لا سيما إذا كان نذيره تأمل فيما مضى كان في باب المنكر والآن كذلك في باب المعروف فإن داعي الخير أقوى فالإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة وهناك فيه داع يدعوه إلى ماذا؟ إلى فعل الشهوات وإلى فعل الأمور التي يعني يشتهيها بعضهم فإذا وجد من يعمل مثل ذلك في المعروف خاصة إذا كان من نظرائه وكذلك هناك إذا وجد من يعمل مثل ذلك في المنكر خاصة إذا كان من نظرائه فإن الداعي يقوى فإن الداعي يقوى ويزداد سواء في المنكر أو, أو في المعروف نعم فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر لا سيما إذا كان نظيره لا سيما مع المنافسة وهذا محمود حسن هنا محمود حسن وهناك شرق. هناك قبيح ومذموم نعم فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك صار له داع ثالث انظر هناك يحصل مثل هذا وهو قيام الداع الثالث إذا وجد من يحب موافقتهم على ذلك ومشاركته له من أولئك الفجرة ومن يبغضه ويكرهه بل قد يصله إلى حد ماذا الرضوخ هذا في المنكر قد يكون داعي ثالث وفي المعروف كذلك هناك داع ثالث إذا وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك أي المعروف صار له داع ثالث فإذا, فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع مراضع كذلك الحال في المنكر إذن هناك أربع دواعي في المنكر وكذلك في المعروف أربع, أربع دواعي نعم ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات كما يقابل الطبيب المرضى بضده فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين بفعل الحسنات وبترك السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات وهذه أربعة أنواع نعم. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طيب نقف هنا نقف هنا، لأن الآن ينتقل ولهذا يؤمر المؤمنون في أنفسهم أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات كما يقابل أو كما يقابل الطبيب المرض بضده فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وصلاح نفسه يكون بشيئين بفعل الحسنات وترك. السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات وهذه أربعة أنواع في المؤمن نفسه ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربع سوف يأتي معنا بإذن الله مزيد كلام في اللقاء القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد